Bismillahirrahmanirrahim. Allahu'mma inni asenuk bi Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Alim ya Halim ya Azim ya Hakim ya Qadim ya محيم, ya illa <Sessizlik> ان امنا من امان خلص منا Ya يا غافر الخطايا يا دافع البلايا <سؤال> <ولا اللاغ assist> <speakers> <monkey> يا خير الغافرين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الفاتحين يا خير الذاكرين يا خير الوالسين يا خير الحامدين يا خير الرازقين يا خير الفاصلين يا خير المحسين سبحانك, سبحانك يا, يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من يا من له العز والجمال يا من له الملك والجلال يا من له القدرة والكمال عانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلسنا أَنُكِرُ أَسْمَاءَكَ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا دَّيَانُ يَا غَفُورُ يَا بُرْهَانُ يَا سُلْطَانُ يَا سُبْحَانَ يا مستعان يا أماناً أماناً خلصنا من النار يا من توضع كل شيء لعظمته يا من استسلم كل شيء لقدرته يا من غل كل شيء لعزته يا من خضع كل شيء لهيبته يا من قاد كل شيء من ملكته يا من دان كل شيء من مخافته يا من شقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذن يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك لا, لا إله, إله إلا أنت الأمان الأمان غلصنا من النار يا غافر الخطايا يا كاشف البلايا يا منتهى الرجايا يا مجزل العطايا يا واسع الهدايا يا رزق البرايا يا قضي المنايا يا سامع الشكايا ya bağıs el seraya, mutluluk el sera. Tüm يا ذا العهد والوفاء يا ذا العفو والرباء يا ذا المن والعطاء يا ذا القفل والقضاء يا ذا العزة والبقاء يا ذا Hamduna la ilahe illallah antal aman al amana kılinsana inana ve سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مغزوق يا مالك كل مملوق يا كاشف كل مكروح كل مغموم يا رحمة كل مرحوم يا ناصر كل مخزول يا تاتر كل معيوم يا ملجأ كل مظلوم سبحانك يا باب يا صاحبي عند غربتي يا ولدي عند نعمتي يا شاشتي عند كوبتي يا حياتي عند افتقار سبحانك, سبحانك يا لا إله إلا الله أنت الأمان الأمان, الأمان خلصنا من النار يا علام الغيوب يا غفر الذنوب يا ستار العيوب يا كشاف الفروب يا مقلبا القلوب يا مزين القلوب يا منور القلوب يا قبيب القلوب يا حبيب القلوب يا أنيس القلوب سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا إلى النار وأسألك بأسمائك يا Anca da ilahınla Ya delil alıtpeyin, ya gıyasın müsteghisin, ya cırıxın müstacrixin, ya jaralı müstajilin. يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا أمان الخائفين يا راحم المساكين يا أنيس المستوحشين يا مجيب دعوة المبطرين سبحانك يا لا إله إلا أنت أمانا أمانا خلصنا من أمير يا ذا الجود والإحسان يا ذا القضل والإمتنان يا ذا الأم والأمان يا ذا القدس والسبحان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 Aman Aman, hellesman. Ya man, who Rabb kül şey. Ya man, who şey. Ya man, who Xalik kül şey. Ya man, şey. يا من هو قبل كل شيء يا من هو بعد كل شيء يا من هو عالم كل شيء يا من هو قادر كل شيء يا من هو صانع كل شيء يا من هو يبقى ويفنى كل شيء سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من وأسألك بأسمائك يا مؤمنين I oh, don't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 يا من هو بكل شيء عليم يا من هو لمن جفاه حليم يا من هو لمن ترجاه كريم يا من هو في مقادره حكيم يا من هو في حكمه لطيف يا من هو في لطفه قدير سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان غلصنا Amejana ila, ina anta eman ama naxlisma minna. Ya fırj يا خالق الخلق يا صادق الوعد يا رازق الطفل يا موفي العهد يا عالم السر يا فالق الحب سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من فاسْمُكَ بِأَسْمَائِكَ يَا عَلِيُّ يَا وَفِيُّ يَا وَنِيُّ يَا غَنِيُّ سبحانك يا الله إلا أنت, أنت الأمان الأمان, الأمان خلصنا لنا النار يا ذا النعمة السابغة يا ذا الرحمة الواسعة يا ذا الحكمة البالغة يا ذا القدرة الكاملة يا ذا الحجة القافعة يا ذا الكرامة الظاهرة يا ذا الصفة العالية يا ذا العزة الدائمة يا ذا القوة المتينة يا ذا المنة السابقة سبحانك يا لا, لا إله إلا أنت, أنت الأمان من خلصنا من النار يا أحكم يا وأعدم العابلين يا أصدق الصادقين السماوات يا جاعل الظلمات يا عالم الخفيات يا رحم العبرات يا ساتر العورات يا كاشف البليات يا محي الأموات يا ضاعف الحسنات يا منزل البركات يا شديد النقمات الحرق يا ماء الله al-Bait haram ya Rabbi Şehri haram ya Rabbi Masjid haram ya Rabbi Belde haram ya ya Rabbi haram ya ya Rabbi ya Rabbi tahiyyet selam Ya Rabbi zelam ikram اسمك باسمك يا قائم يا ذا <سؤال> <يا سؤال> <لا سؤال> <إلا سؤال> إلا الجلال Ya Murşid ister Şeh, ya Muğeyman istanan, ya ya Mm mm yeah yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. مرحبك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا إلى يا عزيزا لا يضام يا لطيفا لا يرام يا رقيبا لا ينام يا قائما لا يفوت يا حي يا ما يموت يا من كان لا يزول يا Eni gelbi من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا أحكم من كل حكيم يا أعلم من كل عيم يا أقدم من كل قديم يا أكبر من كل كبير يا أجل من كل جليل. Ya azzu min aziz ya antuf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 سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجلنا من النار وأسألك لأسمائك يا يا من لا مفر إلا إليه يا من لا مفزع إلا إليه يا من لا ملجأ إلا إليه يا من لا يتوكل إلا عليه ya من لا نقصد إلا إليه Ya من لا من جاء إلا إليه Ya من لا يرغب إلا إليه Ya من لا يعبد إلا إياه. Ya من لا يستعى إلا منه. Ya من لا حول ولا قوة إلا به Bahanekana ina, inna anta alam alama, alibna min no. um> Ya ya ya ya Ya حَنانَ كَلا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْتَ أَمَنَنَ الأَمَانَ أَجِبْنَا مِنَّا يَا مَنْ هُوَ خَلَقَ فَسَوَّى يَا مَنْ هُوَ قَدَّرَ فَهَدَى يَا مَنْ هُوَ يَكشِفُ البَلْوَى يَا من هو يسمع النجوى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 أسألك بأسمائك يا غافر يا ساتر يا قاهر يا قادر يا ناظر يا فاطر يا شاكر يا ذاكر يا ناصر يا جابر رحالك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجر Evet, Ya men huza min Ya Ya Allah يا من هو إليه يهرب الخائفون يا من هو إليه يفزع المذنبون يا من هو إليه يقصد المنيبون يا من هو إليه يلجأ العاصون يا من هو إليه يرّب الزاهدون يا من هو يطمع الخاطئون يا من هو يستألس به المريدون يا من هو يفتخر به المحسنون يا من هو عليه يتوكل المتوكلون يا من هو يسكن به الموكلون سبحانه يا, يا Sen k ya kari ya ya ya ya hasib ya ya ya khabir ya ya mubin. la النور يا مقدر النور يا مدبر النور يا نورا قبل كل نور يا نورا بعد كل نور يا نورا فوق كل نور يا نورا ليس مثله I'm a okay, حانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجدنا من النار وأسألك بأسمائك يا منوّل يا مفصل يا مبدّل يا مسهل يا مذلل يا منزل محول <تصفيق> يا I'm I need your Ya qa'id la lah, ya inna la <tuhlanan> anta أُنَك بِأَسْمَائِكَ يَا أَوَّلُ يَا آخِرُ يَا يا من يقلب الليل والنهار يا من خلق الظلمات والنور يا من جعل الظل والحرور يا من سخر الشمس والقمر يا من خلق الموت والحياة يا من له الخلق والأمر يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من لم يكن له شريك في الملك يا من لم يكن له ولي من الظلم يا من له الحول والقوة سبحانه سيلا إله الله m m m بقى يا غافر الخطاء يا سامع الدعاء يا واسع العطاء يا رافع السماء يا كاشف البلاء يا عظيم السماء يا قديم السماء يا كثير الوفاء ya serican an ta'amanna amanna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 يا من عصمني وكفاني يا من حفظني وكلامي يا من وفقني وهداني يا من أعزني وأغناني يا من أعزني وأحياني يا من أنسني وأ I don't care, عالك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان من النار يا من جعل الأرض مهادى يا من جعل الجبال أوتاد مسيرًا جاء يا من جعل القمر نورًا يا من جعل الليل لباسا يا من Ya nna ramirsade wa اَمَن يَجْعَل يا حي الذي لسك مثله حي يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي الذي لا يموت سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان من يا من هو ذكره شرف للذاكرين يا من هو شكره فوز للشاكرين يا من هو حمده فخر للحامدين يا من هو طاعته نجاة للمطلعين يا من هو بابه مفتوح للطلع. يا من هو سبيله واضح للمؤمنين يا من هو آياته برهان للناظرين يا من هو كتابه تذكرة للمؤمنين يا من هو عفوه ملجأ للمؤمنين Ye men huve lil ya Tanık, bi asma, bi kiyam, bi niyam, bi niyam, bi niyam, الشمس والقمر المهير يا مغني البائس الفقير يا رازق الطفل الصغير يا راحم الشيخ الكبير يا عسمة الخائف المستجير يا من هو بعباده يا من هو بحوائج العباد خبير يا من هو على كل شيء قدير سبحانه انك باسمك يا عادل يا فاضل يا فضل يا من أنعم بحوله يا من أكرم بطوله يا من عاد بنقفه يا من تعزز بقدرته يا من قدر بحكمته يا من حكم بتدبيره يا من دبر بعلمه يا من تجاوز بحلمه يا من دنا سبحانك ولا إله إلا أنت الأمان الأمان ومثلان النار يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من لا يشرك في يا من جعل لكل شيء قدرا يا من لم يزل رحيما يا جعل المنا كانت يا من جعل في السماء برجا يا من جعل الأرض قرارا يا من جعل من الماء بشرا يا من أحصى كل شيء عددا يا من أحاطه بكل شيء علما Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme ente الله لا, لا, لا, لا, لا اله يا معروف من من نعرفه يا معبود من عبد يا مسفور من يا مذكور من ذكره يا محمود من حمده يا موجود من طلبه يا منصوف من وحده يا محبوب من أحبه يا مروب من أراده يا مقصود من أناب إليه سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لك يا أبيب البكائين يا سند المتوكلين يا هادي المظلمين يا ولي المؤمنين يا أميس الزاكرين يا أقدر القادرين يا أبصر الناظرين ya Âlem Âl-ı Âlim, Ya Ya man la yuhil mevta illa Hu, Ya man la yuhni alat فقراء يا صاحب الغرباء يا ناصر الأولياء يا قاهر الأعداء يا رافع السماء يا كاشف البلاء يا أنيس الأولياء يا حبيب الأتياء يا إله الأغنياء سبحانك ولا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا مننا يا مبدئ كل شيء ومعده يا مكذب كل شيء ومقدرة يا مربي كل شيء ومدفرة يا مكوّر سبحانك ولا إله إلا أنت الأمان الأمان حلسنا من النار يا خير ذاكر ومذكور يا خير شاكر ومشكور ya خير حامد ومحمود Ya خير شاهد ومشهود Ya خير داع ومدعو Ya خير مجيد ومجاب Ya خير مولف وأني ya khair Ya Ya On it's a ve selen k bi ismain ya musabbi ya mukarbi ya muqrib ya mukallbi ya mukaddir ya ya ya ya ya aman el aman <تصفيق> يا من هو أمره ظاهر يا من هو أمره غائب يا من هو كتابه محكم يا من هو قضاءه كائن يا من هو قرآنه مجيد يا من هو منفه قدم ya men huva fadhu Ya arshu amma <önemli>